نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدلناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سماسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار 116. ويأس كان مزادها كافورا 117. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 118. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان ويطعموا نطفاً على حبه مسكينه ويتمه وأسيراً إننا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء لا نريد منكم جزاء ولا شكرًا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنتا وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زنهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من 129. فضة وأكواب كانت قواريرا 110. قوارير من فضة قدروها تقديرا 111. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 112. عينا فيها ويطوف عليهم البان مخلدون إذا رأيتم إِذَا رأيتم حسبتهم لئلأم ثورة وإذا رأيت ثم رأيت نعيمه ملك كبيرا عليهم ثياب سدس خضرو وا وحلوا أساورا من فضة وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن